119. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 114. الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى